Kella saján lemun, fum, kella saján lemun, elem ne jönni l-obbo miħed, demu, el-ġibella, uta, demu, hoda وَبَنَيْنَا fa unpakunk, شِدَادَ وَجَعَلْنَا ugyalna, siro, ġemu, مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ugyalna, ugyalna, ugyalna,